الوحدة التاسعة التسوق الدرس الخمسون المفردات انظر واستمع وأعد معجم دستر قلم ريال دينار المعجم العربي كتاب القراءة كتاب القواعد قميص قمصان ثوب أثواب خيار بصل طماطم سكر علبة ملح طبق بيض تفضل عشرون ثلاثون خمسون ثمانون ضن الوحدة التاسعة التسوق الدرس الخمسون مفردات اضافية انظر واستمع واعد فيه فوق تحت أمام خلف يمين شمال